ك ا ي م ن يكون هناك م يمكن ان ي و ن ه ن ا من يمكن ان يكون ه ن ك من يمكن ا يكون هناك من يمكن ان و ن هناك من يمكن ان ي و ا م يمكن ان يكون ه ك يمكن ان ي ك و ا ك م ي م ن ان ه ا ك م ي م ان يكون ه ا ان ن ه ا يمكن ان ي هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان ي ك و يمكن و ن ا ك من ي ك ن ي و ن ا ك يمكن ان ي ك ن ا ك م ان يمكن ان يكون ه ا ك من يمكن ان م ان يمكن ان يكون ا ك م م ك ن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن يعني, يعني لو ل ت ا ل ز ي ا ل ب ي ت ه ي م ن ي م ا ا ن ث م ا ن ث ي ا ن ب ي م ا ن ث ي ا ن ث ي م ن ث م ي م ا ن ث ي ا ن ثيمان ثيمان ث ي ا ن ث ي م ا ي م ا ل ثيمان ث ا ن ثيمان ث ي م ا ل ثيمان ي م ا ن ثيمان ثيمان ث ا ن ه ي م ا ن ثيمان ثيمان ثيمان ثيمان ي م ا ن ث ي ه ا ن ثيمان ثيمان ث ا ن ث ن ث ي ي م ي ا ن ثيمان ث ا ن ث ي ي م ا ن ثيمان ثيمان ثيمان ثيمان ثيمان ثيمان ثيمان ثيمان ثيمان ثيمان ث ا ي م ي م ا ن ث ا ن ث ا ن ثيمان ثيمان ثيمان ثيمان ث ي م ا ق ا ولكن لما يكون المطعم نعمل لهم اكسريك ا لما ر ر ا ا ل في ل ي ل د ا ل الهواء باللفه لا هيحصل طبعا في نفس عن طريق الديستون لقول الابتريا ت السيستون ولكن هذه الامور اي و تتحرك و جيزة بهذه الامور فاقوز ا تتحرك بهذه ا ق ل ي ا ن و ر تتحرك ب ه هواف و د ه الامور ي ي ج ا ن ل ولكنهم يجب ان يكونوا في ا ل ت ق ا ل د م ي و ن و ا ه ي ا ل ت ق ب ل ان ي ك و ن و ر في ا ل م س ت ق ل ان ي ك و ن ا ف ل م ت ق ب ن ي ك و ن ا ف ل م س ت ق ان يكونوا في المستقبل ان ت ك و ن و ا في المستقبل ان ي ك و و ا في ا ل م س ت ن ب ل ان يكونوا في ا ل م س ت ق ل ان ي ك و ا في ا ل م ت ق ان يكونوا في ا ل م ت ان ي ك ا في م ت ان ي ك و ن ا في ا ل م س ت ق ب ي و في ا ت ق ب ل ن ي ك و ا في المستقبل ان ي ك و ن ا ف ل م س ت ق ب ل ان ي ك و ا ا ل م س ت ل ي ه ي ك و ن في ا ت ق ب ل ان ي ك و ن و ي ب ل ان يكونوا في ل م س ت ق ب ل ان ي ك و ن ا في ا ل س ت ق يكونوا ي ا ل م س ت ق ان و ن و في ا ل ب ل يكونوا في ن و ن و لقد نشرت ي ن هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان ل ك و ن هذا ل ف المكان و الذي ي د ك ن ه ان يكون ي هذا نقول المكان س بسيبكي رجل الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الفرق هنا ت ل ص و ت بتاعه ايه ك ر و ن ن ت و افاتيجيريا زورن او افاتيجيريا حاجه ت م ا ن فراشتور او بلون بونز لان الشاطئ او بلون بونز بتحتوي على يالو ا بونز ده عباره عن شاي ج ل ل انا هدوردها لكوكي تتسئلها اللي هي هيتسيو البري ويقوم بعمل ف الصوره ن ا ب ي ع م ل و ا إ ي ه ده يحكي اللي يقولوا ر ة اعمل ا على ل صرغة بزي بيضنف ف و بشو ا لها ص ر اللي ي ك اسمها ليدوك ليدوك ليدوك ي طيب ليدوك و ايه ليدوك ن ي ليدوك ت ليدوك ا ل ي د و ا ل ر ي د و ا ل ي زي د و ي نهايه الفاز دي هتمشي معدينا طلبنا ا خالص ق ما ل توصلش اللون ش وتزدها ب ا ن وتعمل ا و ز كونجستر بنفتح ا د خطيه القدمك Student بلاي تفتكر لو انا عايز اصبغ ل ا ن ه اشوف فاس كلام اصبغها باش م ح ت ا ل ي ه ل أ ن ا ل l ل n g نوع من فيها أ ن ث r a ق و ز ده لونه اسم فالقدمك قبل لما يصبغ لي الفاس اسمو انتي شايفين ولدك معرفش لكن اللي هو ا ل ثاني السيدندسري فيصبغني الفاس يبقى لونه ارمش والانثraقوز ده لونه اسم يلي ا د خ ل مركن ا د خ مركن ادخول مركن ادخول م ر ن ادخول مركن ادخول مركن ادخول مركن ادخول مركن ادخول مركن ادخول م ك ادخول م ر ك ادخول مركن ادخول مركن ادخول مركن د خ و ل مركن د خ و ل مركن ادخول مركن ا د خ ل مركن ادخول مركن ادخول مركن د خ و ل م ر ن د و ل م ك ادخول مركن ادخول مركن د خ و ل م ر ن ادخول م ر ك ن ك ا د خ و م ن ك ن ادخول م ن ك ن ادخول مركن ادخول مركن ادخول مركنكن ت ولكن يجب ان يكون هناك ر امر مسؤوليات و لانه ع يجب ان يكون شوية, يعني. بين عندي عن شوية بطر أو أبيض. نستر ينقدر و ز دي هناك و ي امر ن ايه م س ف ع ل ي ه من ا ل ت ر ي ي ن ل ايه ل ا ا س ا ل سب او لو عنده كسر اسوسيه ا ل ت ر ك ش ر كمان في شب او دفرندا و اي ح ا ج يعمل لي ايه ب ع د السيرسيز زي ما ن ت و عارفين ا ل ا ن ت ر ا ت ي ن ي السيرسيز يعمل طب ت المشر يعني احنا قلنا بكده المشر يعني ايه هاي م ا ض ا ل و ظ ي ف ة بتاعتهم هو معناه ايه مشر هو ا ل م و ص يقولك نذير الشؤم يقولك نذير ايه الشؤم يعني ميسنجر م ه م ي س ن ط ل باد ل نيوز ولكن م تطور هذا الفيزر انا مع لا خ ش والكلام ل يمكن خطول عشان ان ا ي س او تكون ه من جيزر او الفاينس ل ممكن و ت ر ا ت م ان تكون ن جاله كان د ه كونتيوز ا ت ا ر وكونتيوز دون سبتك ه ا ل ص ح ي ح د العاليه من ممكن د ه هو نينجو كوكا لايه نينجو كوكا لايه طب انا زي اقدر أ ف ر ق بقى ق ادي أ و ل ح ا ج ة من ا ل ه س ت و ي انا أ ق و ل أ د فوت م و ر ت ن ها؟ يعني ا ل ه س ت و ي هنا ل ل ا ر ا د ب العيان مش ليه و الهستوري عندنا ده يقولي هنا هستوري وبايه ي ق و ل لي كلها دي ك م ا ن ي في الشارع وبيسالك خناقه لفه عشو مرض م ا و حاجة مثلا من اسبوع وبعدين تلوث ولا اسبوعين وبعدين حصل و ا ا له ا الكلام انا ت و ر ف ن دكتور ف ي ي ش ش ا ده عاستاذ عينك عمى عمالي عماليش افضلية يا صادقى ازاي خالنا بقى بقى و مش ايه ايه لقد نعمت ا حاجة بهذا الشكل يعني حاجة ع ل الذي او هنا ر يمكن ان يكون هناك امر ن ي مسؤول عنه في المستقبل يمكن ان ر يكون ه ن ي ي ت و ك ل امر يخطوه مسؤول ه جيد ب عنه د ي في المستقبل ي او ل الماكسيمل انسلاميشن فالترومه في, في السين سايد او بسكالبون كالبون يعني هنا دي نعمل في الكالبونز بنفتح ن ل ت و بنفس ا ا ه م التيمفرال هتلاقي طيب ب ا ل ن س ب ة ل للم... ل م ن ج ي و كوكا ا ل م ن ج ا ي ت س الماكسيمن انسلنيشن ا بنجيز عالبيت تحت ل ل ن ضحك عندنا ر ا ف س ر وده فيبر ده جرس البكتيريا او بالاخفاده الجرافيتي يعني ايضا ر ا ف س ر او دون الاخفاده ا ل ج ر ا ف ت ي ب ذ ل ك د ه بقى المجموعه المتحده والتحديد من المجموعه ا ل م ت ح د التي تتحديد من ل م ج م و ع ا ل ت ح د ه التي تتحديد من المجموعه المتحده التي تتحديد من ا ل س ج م و ع ه المتحده ا ل ي تتحديد من المجموعه التي تتحديد من ا ل م و ع ه التي ت ت د ي ا بقى م ن ع ه ا ل ن ي ت ت ح ن ي من ا ل م ج م و ك ه التي تتحديد من ا ل م ج و ع التي تتحديد من المجموعه التي تتحديد م المجموعه التي تتحديد من ا ل م ج و ع التي تتحديد من ا ل م ج م و د ه ا ل ت ك ت ت ح ي د من ا ل م ج م و ع ي ا ل ت ر تتحديد من ا ل م ج م و ع التي ت ر ح د ي د من ا ل م ج م و التي ت ت ي د من المجموعه التي تتح طيب لو جينا شفنا بعد كده بقى الكلام اللي ه م ي ن ا الجزء السفلي بالكم بقى الكلام ده مهم ق و ي ق و ي ق و ي الجزء ا ن السفلي او الجزء السفلي ما هي الافكار what are the factors that govern f r a c t u r e ل ت ي ت م ت l ب ا ل ا م ر ا ت ي تمتع ب ا م ا ع ر التي تمتع بالمشاعر التي تمتع بالمشاعر التي تمتع بالمشاعر التي تمتع بالمشاعر التي تمتع بالمشاعر التي تمت تمتع ب ا ل ج ش ا ع ر يعني اكبر عدد من الجوار هتلاقيه في المواضيع يعني, يعني, يعني عيناك عينت كتير اد انجلس عيناك كتير فور ارم عيناك كتير السيسي ع ي ن ا ت كتير يعني الاربع موضوعات دول فيهم حوالي ستين ج ا ر وهما ع ش ر ا ت ل ا تسعيد او جوار تسعيد عشان احد واحده مش جوار يعني كم يعني د و ر يطلع مثلا هنا يعني, يعني, يعني, يعني ده حواليك يبقى حوالي خمسين مطعم ش ك ل ه حتى في الخمسين يعني م ش ك ل ب يجي ت ح ر ي ل ت ع ط ي ن ب ق ي في ايه انا <سؤال> اول النيل والار والدسبيوت في التامل يسير في المنتشر سنه ة علاء ي ي ت ي ج ع عاده هجمعه من المنتشر عاده يطلع من ثماني المكان ف ا ك ه عندنا فكره زى ايه ا ل ع ا م د ي اول ح ا ج ة مكتوب عندي ايه ا ل م o m e n t u of the force مش تبقى ا ل م o m e n t u of the force هي كينتك ايه كينتك ا ي ش ي ن ه ا غلط م o m e n t u دي غلط هو كينتك ايه كينتك ا ي ش زي ما احنا ق ل ن ا ه ا ب ل كده ق ولكن ه و ب ا ك شعب كارثي كارثي ه ا ر ي كارثي كارثي كارثي كارثي ك ا ر ي كارثي كارثي كارثي كارثي كارثي ك ا ر ي كارثي كارثي كارثي كارثي كارثي ك ا ر ي كارثي كارثي ك ا ي ك ا ر ث ا ر ث ي ا ل ث ي كارثي ك ا ي كارثي ك ا ي ك ا كارثي كارثي ك ا ر ا ر ا ر ث ي ك ا ي ا ي كارثي م ا ر ث ي كارثي كارثي كارثي كارثي ك ا ر كارثي ك ا ر ث كارثي كارثي كارثي ك ا ر ي ا ر ث ي كارثي يعني القاعده العم ا يقولك ل حق م بي سكوير هو ده ا ل ك ي ن ا ت ك ايه انجي ر او معناها كده ايه معناها ح ز و م بالبلدي كده م س ح س سفيريتي او ب ل و م يعني ق و ة ايه ق و ة الضرب ي ق و ل ن ايه حف بي سكوير حتى زمان يقولك لو انت عملت د ا ب ل ن ج ل ل م س د ا ب ل ن ج ل ل م س هايحصل ايه ا ل م س بتبقى د ا ب ل ن ي هايحصل ايه الماس بتبقى دوبلنج هايحصل ايه الماس بتبقى دوبلنج برضو هتبقى ايه هتبقى دوبلنج الساينتيك ا ن ر ج ي قوه الضربه الساينتيك ا ن ل و ف ق و ة ا ل ض ر ب ة الساينتيك ل ايه الصيد ا بقى انت بتضرب حضرتك بالكاسيت ده ولا بتضرب بشاكوش ولا بتضرب بسطور ولا بتضرب بشومه ولا عربيه ايه بقى اما س ن و كده الحاجه و انا مسنوط كده ي ايه ب ص ل ت م ش ي ا ن الثانيه يحصل لما مومنتم قاعد افزور لما يكون وضربني كده ده فبيبقى قويت شوية ة ن ممكن اما وبيسم يكون السكرخ الهيب يحصل لي سببورتد ي ع ن يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ن ه ن ت ت و ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ي ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ر ن تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ا ت ع ل م ان تتعلم ان ت ت ع ش م ان تتعلم ي ن تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ي ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ب ان تتعلم ان ب ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان د ت ع ل م اذا كانت ل هذه الامور س ف ي ر و ب و ل ه ا فتحاول ش ر اول ج ة ب ان ي تكون ا يا فيها فتحاول ان تكون فيها ر لو فتحاول ان تكون فيها فتحاول ان ي تكون فيها ي ر فتحاول ر ان تكون فيها فتحاول ان م تكون فتحاول ر ي ان ا تكون فتحا تباهر ل حاجة ن ك ت بس ب بدل الممتع و نحط زي بالها اي كيس او كياتك انجي ي ش ر ب ا بدل ا ل م م ت ه نحط ا بدل ه اي كيس ولكن زعلت سهل او وقع عند اول ح ا ج ة الممتع و عندها حجم غير ايه غير هاي ممتع و والترايكينغ س ن ب الصغير زي ا ل ر ص ا ط ه بصوص طبعا متغيره لكن فيها هاي كياتك انجي يحصل ايه في ا ل د ي ك ا ل خورم بيبل خورم و ايه بيبل بيبل يعني مشطوف م ش ت و ط من حته ة ضيق ومن حته واسع يعني واسعه ودخلت من ا ك بالك كده كده ا هنا او الستورنم ل جينلت من السكال يبقى دي مشيت من منظر ا م ل ك د وعند اوي المخرج اجزل هتلاقي المنظر عمد كده مهمة دي خلي بالك مهمة حتة ده اسمه البيفلنج يبقى ا ل ح ت ة دي ض ي ق ة و ا ل ح ت ة دي ايه و ا س ع ة عند الكون مخروط كده دي ايه ض ي ق ة و ا ل ح ت ة دي ايه واسعه في ده يبقى انا مجيلي ا والمكانيزمو ا بيفلنج ده اسمه بيفلنج الراسة ご紹介します。 ن ا ن ه يمكن ان يكون ح هناك انسان ي ل ن ان يكون هناك انسان يمكن ان يكون هناك انسان يمكن ان يكون هناك انسان يمكن ان يكون هناك انسان يمكن ا ع يمكن ا ن ا ا ن يمكن انسان يمكن ا و س ا ن يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان ي م ك ي انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان ي م ن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان لقد اردت ان اذهب م الى المسجد ة ب الاسلاميه الى المسجد الاسلاميه ح ف ظ بس نعرفه دي انتي السيرف بتنزل ا ي هديه اقل بس م ا ا طبعا انه ب ي في يبقى خسل كتير ا ا ل ب ي دوتو قرر يبقى اكثر ر ا ي ي دول انلت بس ع شويه ل ا ر لما الاثنين من بره حضرتك ضيقين نفس ا ل ع ي ن ة شفناها من جوه هي هي الاثنين من جوه واسعين ده ب ي ت م و ح يصيرنا ا ل ب ي ب ر ن ج يعني عامله كده يبقى م ن ب ر تجد ان تجد ن ج د ان تجد ان تجد ا هم ج د ان ت و ه م م ن ق د ا م و ص و ا ت و ه م م ن و ر د ان د ا م ن ظ ر د ان ت ي ر ان د ا م ن ظ ر د ان تجد ان تجد ان ت ج ن تجد ان تجد ان ان تجد ان ت ان د ان ي ج د ان د ا ل ت ج ان تجد ان ت ج ان ت ان تجد ن تجد ان د ان تجد ان س ج د ن تجد ان ت د ان ا ل تجد ان ان ان تجد ان ان ا تجد ان ان ان ان ان ان ان ان ت د ان ان م ن ان ا ي ان ان ان ان ان ي ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ع ن ان ان ان ع ن ان ان ان ان ان ان ن ان ان ان ا ل ه د اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت م ا اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما اصبحت م ا ا ص ب ح ف ظ م ا اصبحت مما اصبحت و م ا اصبحت مما اصبحت مما اصبحت مما ا ص ب ك ت مما اصبحت مما ا ص ب ت مما اصبحت مما اصحت مما اصح ده لا لا لا لا ق لا لا لا لا ن ده خ لا لا لا و لا ربعمية لا لا لا لا لا لا لا و لا لا لا لا لا لا لا لا ت ي لا لا م لا لا لا لا لا لا لا لا عندي لا ر ا لا لا لا ع ة ق لا ت لا لا لا ي ب ق ن ي ن ه ن ا خ امر ممكن ا و ن هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون ن ا ك امر ممكن ا ي و ن هناك ا م ان يكون هناك امر ي ا ل امر ممكن ان ي و ن هناك م ر ممكن ان يكون ه ا ك امر م ان ي و ن ه م ر ك ن ا ي ك و ا ك امر م يكون ه ن ك امر م م ان ش و ف ه ا ك امر ممكن ا يكون ه ش ا ك امر م م ن ان ي و ن هناك ح م ة ممكن ان ي ك ن ه ا ك امر ن ان ي و ن هناك امر م م ك ي ك ن ه ا ك امر ممكن ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ي ن ان ان ان ان ان ان ان ان ا ه ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ان ان ان ان ان ا ا ل ن ي ن م ن ج و ا دول و ت ت ج م ا ت تجمعات تجمعات ت ه م ع ا ل تجمعات تجمعات ت ج م ع ا ي ت ج م ع ا ل تجمعات تجمعات تجمعات ت ي م ع ا ت ي ج م ع ا ت ي ج م ع ا ت ي ج م ع ا ت تجمعات تجمعات ت ج م ع ت ت م ع ا ت ت ج ا ت تجمعات ت ج م ل ا ت تجمعات تجمعات تجمعات ت م ن ا ت ت ج م ا ت و ج م ع ا ت ت ج م ن ا ت تجمعات ت ج م ع ا م ع ا ت تجمعات تجمعات ج م ع ا ت ت ج م ا ت تجمعات تجمعات تجمعات ت ج م ع ا ل تجمعات تجمعات ت ج ا ت ا ت تجمعاتات تجمعاتات تجمعاتات تجمعاتاتات تجمعاتاتات تجمعاتاتاتات ت د م ع ا ت ا ت ا ت ا ت تجمعاتاتاتاتاتات 私たちはあなたはあなたはあなたはあな a は s なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはなたはあなたはあなたはあなたはあなたはああなたはあなたはあなたたはあながはあなたはあなたはあなたなたはあなたなたはあなたはあなたはあなた لقد ا ل د ت ان اكون م ج ن اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ا ي اكون مجرد ان اكون م ج ر ن اكون م ر ان اكون م ج ن اكون م ج ر ان اكون مجرد ان ا و ن م ج د ان اكون مجرد ان ا و ن مجرد ن اكون م ج ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان ل ك و ن مجرد ان اكون مجرد ان اكون مجرد ان ان ان اكون مجرد ان ان ان اكون مجرد ان ا ي ان ان اكون مجرد ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان i ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان إنها لكنه س يمكن ت ان يكون هناك سؤال اخر من السكالت ي او ا من السكالت إيه من من او دي ة من السكالت او من السكالت درويه ي او من السكالت ت بوط دينهم او من السكالت لقد اردت ان اكون ا ز ا ل ن ف ي ان ا جي ل م ت ا ا ل س ي ان ك و ن ممتازا ل ن ف ي ع ن ي ك ي ن م ن ت ا ز ا لنفسي ان اكون ممتازا ن ف س ي ان اكون ت ا ز ن ي ان اكون م م ت ا ا لنفسي ان ا و ن م م ت ا لنفسي ان ا ك و ممتازا ن س ي ان ا و ن ممتازا ن ي ان اكون ممتازا لنفسي ان اكون ممتازا لنفسي ان اكون ممتازا لنفسي ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ي ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا حتى في ا ي ل ف ا ل م ي ف الملف الملف الملف ا ل م ل الملف الملف الملف الملف ا ن ل ف ا ل ل ف الملف و ل م ل ف الملف ا ل م ل الملف ا ل م ل الملف ا ل م ل الملف ا ل م ل د الملف الملف ا ل م ل الملف الملف الملف الملف ا ل م الملف الملف الملف الملف الملف الملف ا ل م ل و ا ل م ق ف الملف ر ل م ل الملف الملف الملف ا ل م ل ا ل ج ل ف ا ل ل ف الملف الملف ا ل م ف الملف الملف الملف الملف الملف الملف الملف الملف الملف ا ل الملف الملف م ل ف ا ل م ل الملف الملف الملف الملف ا ف الملف ا ل م ا ل الملف الملف م ا ل ا ل ف ا م ل ف ا ا م ل م ل ف ا ا ل م ا ل ف ا ل م ف ب س ض الاحيان ي م و ن ا ح د ق و ي هناك م ش ك ل ة ن ي ك ه ا ك م م ك ان ي و م ا ممكن ي ع م ل ك و م ك ن ي و ن ت ن ا ك م م ن ان يكون ت ن ا ك ممكن ان ي هناك م ن ان يكون هناك ان يكون هناك م م ك ان يكون هناك م م ا ل ي و ن هناك ممكن ان يكون ا ن ا ك ممكن ان ي و ن هناك م م ان يكون ا ك ممكن ان ي ك و بقى م م ك ان و ن ه ن ا ل ل ك ن ا ي ن هناك ممكن ان يكون ا ك م م ان ي هناك م م ك ي و هناك م م ك ان يكون هناك م م ك ان ي هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان ي ك و ممكن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ل ان ان ان ان ان ان of c r a n i a l c ング・ e リ a l ング・クリー r a グ・クリーニング・クリーニング・クリー c ング・クリーニング・クリー r a グ・ク n ーニング・クリーニング・ a リーニング・クリー b ング・クリーニン d ク y ーニング・クリーニング・ク o ー o ング・クリーニング・クリーニング・ لقد ا ر د ح ان ت ك ممكنك ان ت و ممكنك ان ت و ن ممكنك ان ت و ن ممكنك ان تكون ممكنك ان ت و ن ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان د ك و ح ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون م د ي ن ك ان تكون ممكنك ان ت و ن ا م ك ن ان تكون م م ك ن ه ان تكون ممكنك ان تكون م م ك ن ان و ن ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون م م ك ن ان تكون ممكنك ان تكون م م ك ان ت و ن م ن ان ت ك و ممكنك ا ي تكون م ك ن ك ان تكون م م ك ن ان ت و ن ممكنك ان تكون م م ك ن ان ت و ممكنك ن تكون م م ك ن ان تكون م م ك ن ان تكون م م ك ن ان تممكنك ان ت ك و ك ان تممم قرمة ع اما ر ر ف اذا كانت تقولي تجدونه او تكون عندنا لوحه ا د حاجه ل مياه دي او خمسه كيلو مره ك تشوف واحد ي القرمة بالنسبنة ل دي و ضرطة حاجة يعني ايه دي ل ا ش و ي ة ا ل خ م س ة فيو دي م م ك ن ت ع من التطبيقات من الممكن ان ت ت م ك ب ق ى التطبيقات ح ن الممكن و ان تتمكن من التطبيقات من الممكن ان تتمكن من التطبيقات من الممكن ان تتمكن من التطبيقات من الممكن ان تتمكن من التطبيقات ولكن من شرع احمد المتقابل يجب ان يكون بصوا لو ممتازا د ر ن ر و مدرس ك ي ن ت للعالم ا ي ي ن و ا ا ل م ك و ش وشكوش وشكوش يطلع د شكلها ل ش ا ئ د شكوش من الرابعه او رانجا عشان كذا لدي هوه م ث و ر ي ا مثل م ر ئ ي ل مثل موئيل مثل موئيل مثل م و ي ل مثل م ي ل مثل موئيل مثل م و ئ ف ر مثل موئيل مثل موئيل مثل موئيل مثل م و ه ي ل مثل موئيل مثل موئيل مثل موئيل مثل موئيل ل م و ي ل ل و ئ ي ل مثل موئيل مثل موئيل مثل موئيل مثل م و ب ي ك مثل م و ئ ل مثل مثل موئيل مثل مثل م و ئ ي ا مثل ب ث ل موئيل مثل مثل مثل مثل موئيل م يعني تبغى تجيش شاكوش لو في إنه بس بس بيأكل شكل كده ان ل ا تحسر م خ السلوك منخافف انه ق السلطات بتعرف ان ليه بياخد ا ر ر ن هو حتة شكل كل ا الاوبجين طب لكن و ا ت موضرة مومنتا مباشرة لو كانت س ت ا الخلاحين في ب د ي الأرض ممكن ن البلطة السطول ا تنظيفه د يطلع علي و تنظيفه ممكن ا الجدرى باسيني ا ل ده تنظيفه والتباليل ب ا و تنظيفه بمستيل واحد <تصفيق> احنا ق ل ن ا تيشر تبغى نكاد ولعب الفيشر سببه ايه فقالوا له مومنتم واعمل له ش و م ة صح او مدري وابو ده صايد يعني ش و م ة ن ح ف كده يبقى الفيشر عندي اول نوم طبعا كل ده تحريك مش دعوه احنا قولنا اول صفحه بس وراء مجالنا وكل تحريكه الزبده ر حتى ا ل ه ي ل او السكالفرشن دي عبد كده يبقى الفيشر عندنا قولنا دو تو ايه دو تو هيجي تواند ايه لقد يكون لدينا ممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان ر ت ك د ه عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم ع الممكن ان نتكلم ع ب ا ل م م ن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن ا ل ي م ك ن ان نتكلم عن الممكن ي ن و ت ك ل م عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم عن الممكن ان نتكلم ن الممكن ان ن ت ك ل ي عن الممكن ان ن ا ك ل ي عن الممكن ان ن ت لكن ل ي هذه ا ل ح ا ل ا ا ل ف ش ئ د ه ر ت ح و ل الى المستقبل كورونا او س ج ت ن ا او ل ع م ر و ا ت ت ت ح ل الى ا ل م س ت ق ب ف و ت ح و ل ا ل ي المستقبل و ي ت ح و ل الى المستقبل و ه ت ي ه ب ق ل ى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى ا ل م س ت ق ب ي الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى ا ل م س ت ن ب ل ا ل ف ا ل م س ت ب ل الى المستقبل الى ا ل ي س ت ق ى ل الى المستقبل الى المستقبل الى ا u م س t ق ب يبقى ت ي ع ن د ي ب ا ي ه و ت ع ا ل م ا ع م ل ي ه و ا م ل مع العمليه و ت ا م ل مع ا ل ي ه وتعامل مع ا ل ع م ل ي وتعامل مع ا ل ع ه وتعامل مع العمليه وتعامل م العمليه و ن ع ا م ل مع العمليه و ا م ل مع ا ل ع م ل و ا م ل ي ع ا ل ع م و ت ر ى م ل مع ا ل م ي ه وتعامل مع ا ل ع م ي ه و ت ع ا ل م العمليه وتعامل مع ا ل ع ي ه و ت ع م ل م ا ل ع م ي ه ت ع ا م ل مع ا ي ه وتعامل مع ا ل ع م ل ي ت ع ا م ل م ل ع ل ي ه و ا م ل مع ا ل ع ل ي ه ع ا م ل مع العمليه وتعامل ع ا ل ل ي ه و ت ع ا ا ل ع ل ي ه و ا م ل ع العمليه و ا م ل مع العمليه و ا م ل مع ا ي ه وتعمله مع ا ل ع م اهو اهو ي اهو ب ع د ي مشي ن ن ا في ا ل ك و ر و ن اهو يبقى اهو ل اهو ن ا الحتة تميز دي حيبقى اهو ن ي ي بقى ا اهو ل اهو فيش الكل اهو ا ت نعلم ي اهو ز ا ي ل اهو ل هاي البيبي متوسعه ا ل دي ويل اند ي كماش ي ع ولكن يمكنك ان ت ك ل ن مكانه مختلفه لانك تجاهل احدى المساعده التي تجاهل احدى المساعده التي تجاهل احدى المساعده التي تجاهل احدى المساعده التي تجاهل احدى ج ل م س ا ع د ه ا ل ي تجاهل احدى المساعده التي تجاهل احدى المساعده التي تجاهل احدى المساعده التي تجاهل احدى المساعده التي تجاهل احدى المساعده التي تجاهل احدى المساعده ا ن ت ي تجاهل احدى المساعده لقد تم ا س ل ي م المشي فهذا يجب ان تتم تسليم المشي فهذا ي ج ن ان تتم تسليم المشي فهذا يجب ان تتم تسليم ي المشي يعنى فهذا يجب ان تتم تسليم المشي ل ه ذ ا يجب ان تتم تسليم المشي فهذا يجب ان ت ت ي تسليم المشي فهذا يجب ان تتم تسليم المشي فهذا يجب ان تتم ن تسليم المشي فهذا يجب ان تتم ت س ل ي ه م و ج ي ل ي ا و ج ي ل ي صوت موبيلي اوبيلي ص و م و ج ي ل ي م و ج ي ل ي صوت م ب ي ل م ه م ع ل ي ن و ع موبيلي م و ي ل ي صوت موبيلي موبيلي صوت موبيلي موبيلي صوت م ا ب ي ل ي صوت موبيلي صوت موبيلي صوت موبيلي ص و موبيلي صوت موبيلي صوت موبيلي صوت موبيلي صوت موبيلي صوت م و ب ي ل ت موبيلي صوت موبيلي صوت م و ب ي ل و ت م و ب ا ل ي صوت ا و ب ي ل ي صوت موبيلي صوت موبيلي صوت ا ب ي ل ل صوت موبيل صوت موبيل صوت م و ي ل صوت موبيل صوت م و ب ي ن صوت موبيللل صوت موبيلللللل صوت موبيلل صوت موبيلل صوت م س ب ي ل ل ل ل ل ل ل صوت موبيل خلاص ا فقط ش يقول لك ي احد م ليش ا ل ا ع ي ه ا بامر ق ى ب ا ي اللي هي و ا ن ت م ر بامر و ت بامر س ذ ا ك و م ب ي ت و ا ن ك م ر بامر بامر بامر ل بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر بامر و ا م ر و ا ك ن هذا كان يمكن ان ي ط طبع م ن هذا مسجد في البيت الذي يمكن ان يكون هذا د س ج د في البيت الذي يمكن ان يكون هذا م س ج ر في ا ل ب ي ش الذي يمكن ان يكون هذا مسجد في البيت الذي يمكن ان يكون هذا م ن ج د في البيت الذي ا يمكن ان يكون هذا مسجد في البيت الذي يمكن ان يكون هذا مسجد في البيت الذي ي م ك ان يكون هذا مسجد و هذا هو م ع ل م ن ز ل من ا ل م ن ز ك من المنزل من المنزل من ا د ه ن ز ل من ا ل م ب ي ل من المنزل ا ن المنزل من المنزل ن المنزل من المنزل من ا م ن ل من ا ل م ن من المنزل من ا ل م ن ل من المنزل من المنزل من ل م ن ز ل من المنزل من ا ل م ن ز المنزل المنزل من ا ل م ن ر ل من المنزل من المنزل من المنزل من ا م ن ز ل المنزل من المنزل من ا ل م من المنزل م المنزل من ا ل م ن ز ن المنزل م ا م ن ز ل م المنزل ن المنزل من ا ل م ن ز ن المنزل من المنزل من المنزل من ا ل م ن ز من ا ل ز ل م ا ل م ن ل من المنزلل من ا ل م ن م ا ل م ن ز المن ولكن ق ا لي هناك ي يكون عاشها بعديها ايه من دايما د طب اشياء ل ر ر ح تتحرك بهذه الاموال ك ل ن ب و ل ر التي شوية بيجرد ل س و بلود ي تتحرك في ا ل بها ي ف الماء و بلدين ا ل م ت بوين يستطيع ح ت ر ك م ا ن اللي ه ولكن احنا ن قبل هناك مع الهيد اشخاص ت ل يحصلون على ا ل ا س ا ل ممكن ويحصلون ايه ي ما ك ش ب ر على و ن الاستقلال ب ر ه ب انه هو اللي دي حاجت ايه في واحد يقول و ل ك ا ل س ا ا ل ت ع م ا ل ت ع م و ا ل ي م ا ل ت ع ي م و ا ي م و ا ع ل ي م و ا ل ت ع ل م و ت ع ن ي م ا ل ت ع ل ي و ل ت ع ل ي م والتعليم و ا ل ت ع ا ل ع ل ي م و ا ل ي م والتعليم والتعليم و ا ن ع ي م و ي م والتعليم ا ل ي و ا ل م ا ي م و ت ع م و ا ي م ع م والتعليم و ا ل ت ع ل ل ت ل ي م و ا ل ت ت ع ع ا م و ا ل ت ت ا ل ي م و ا و ل ي م والتعليم والتعليم والتعليم والتعليم و ا ل ت ع ل ل ت ع ل ي م و ا ل ت ع ل ي والتعليم و ا ل ت ي elaüe del q&a tinson this found will طيب انا عامل إن إن شى حاجه اقول ايه صح اول فيها اول حاجه من بره لجوه اول ح ا ج ة هنشوف الاسكالب ون صح لو كان في ون و يبقى غالبا ده اي ترومه لو مكانش في ون و يبقى خلاص د مش تروم يبقى ده حالة ما نقر اول ي بعد عندي ش ف ا ا ا فراكشن ا س ك ل ب فيبو حاجه ن قلنا السير ل مرقون ا طبعا ا ل ي ك و ن يجب ا ان تكون فشل و ي لما الحدي ي ب ان تكون مجموعه ا ويجب ان تكون م ج م ل ع ه ويجب ان تكون ا م ج م و ي ه ال ويجب ان ي تكون مجموعه ويجب حاطر ب ه ت غ ي ر ان تكون مجموعه يبقى حته صغيره اوي ل حتى يقولي ل ايه يقولي ل انا not feeling the extra space. not feeling the extra-dural the, epidural the, extra the, extra the extra space e نط فيلينج الاكسترا ديورال الاكسترا ديورال ايه ا ل ا ك س ت ر م د ي و ر ع ل ى ايه بقى متحد